في عيني دمعة وفي قلب نار وحرب لي أحبا وأحب لأحيا بنا من سوري فتاة لطافتي ولكنني أصنع في الحرب خافية سيفي ينفق الحرير المرتج في ولكنه يقطع قلبا متخلف قالوا ما لك تبكين في ساحتي Vətə yəumin, nabdur As say دون كفاحي قالوا ما لدي تبكين في ساحة القتل قلت وما بري فقلبي لا يحتمل قوتي دمعت ولكنها في القتال تصبح نارى الأسد المكتمل ذات يوم نبتون لأني قوية قالوا فتدو وتحمل قوة غبية قبنيت جسر بين الشوق والعنف واصبحت نجمه هشير الابديه في الليل يعتني وما انا علوين سأحول غوفي طريقي سرى ندولي طلباتيله تخطو وطقتي قلبي اليك انت جهل هي قصه ولم وفج في كل جرح ازغ زهر ونصر